وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضرر فلا يزال الضرر بالضرر والثانية, والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله يقول المعلف رحمه الله تعالى وان تعيب المبيع عند المشتري المشتري اشترى شيئا ما ناقه او بقره او سياره وهذا وهذه العين المشترات فيها عيب لكن لم يعلم عنه المشتري فاستعمل المبيع فتعيب المبيع عنده صار فيها عيب مع العيب السابق عيب موجود قبل البيع عند البائع وكتمه المشتري او لم يعلم عنه وعيب حادث عند المشتري فما الحكم قال المعلم رحمه الله فيه روايتان عن الامام احمد روايه اخرى واحد الاولى تقول ليس له في هذه الحال إلا الأرش أرش العيب السابق لأنه تعيب عنده له أرش العيب السابق فيذكر عيبه السابق عند أهل الصنف فيحددون قيمته فيأخذها لم لا يرده قال لأن في رده ضرر على المشتري على البائع الأول يأخذ سلعته ثم يعيبها ثم يردها وبقائها عند المشتري قد يكون في ضرر عليه وردها على البائع مع عيبها الحادث فيه ضرر اخر على البائع قال فلا يزال الضرر بالضرر يقال للمشتري ما دمت تعيبت هذه السلعه عندك فلا يسوق ان تردها وانما لك ارش عيبها السابق في السياره عيب مثلا من العيوب المعروفه فاستعملها المشتري فصدم بها فتعيبت عيبا حادث فيردها وياخذ قيمته لا يردها ويرد ارش العيب الحادث هذا وياخذ القيمه كامله قال لا لان فيها ضرر على البائع الاول فلا يزال ضرر المشتري باضرار بالبائع وانما للمشتري ارش عيبها السابق الروايه الاخرى تقول يردها بعيبها وياخذ قيمته التي دفعها طيب يرحمكم الله تعيبت عند المشتري عيبا حادث قال يدفع أرشح يدفع أرشح يقال مثلا هذه السيارة اشتراها بعشرة ألاف تبين أن فيها عيب هذا العيب ما قيمته قالوا إذا عرف العيب صارت تساوي ثمانية قالوا تعيبت عند المشتري بعدما اشتراها صدم بها وصارت ما تساوي إلا خمسة فكيف يردها ويأخذ القيمة كاملة يردها ويأرد أرش العيب الحادث يردها ويرد معها أرش العيب الحادث ويأخذ القيمة كاملة ما دام أن نقصها مثلا من ثمانية إلى خمسة نقصها ثلاثة آلاف إصلاح هذه الصدمة أو الضربة أو الخلل الذي حصل بثلاثة آلاف <تصفيق> يأخذ العشرة ويردها ويرد معها ثلاثة الآلاف التي أرشوا العيب الحادث عنده والروايتان إذا وجد في المسألة روايتان فتفضيل إحداهما على الأخرى أو تقديم الأخرى أو إحداهما على الأخرى يرجع إلى اجتهاد الحاكم من يبتلى بالحكم بهذه القضية يجتهد لهم ويحكم بكذا أو كذا حسب ما يريه الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات يعني الرد ثابت فلا يزول إلا بيقين نص أو شيء مثله اجماع الرد ثابت العيب الذي حصل عند المشتري عليه ضمانه هو يلزمه فيدفع أرش العيب الذي حصل عنده ويرد البضاعة والسلعة ويأخذ القيمة كاملة يأخذ القيمة التي دفع ويعطي منها الأرش الذي حصل عنده الخلل الذي حصل عنده نعم. والروايتان كلاهما يعني لها حظ من النظر لأنها فيها اعتدال. يعني سواء قلنا خذ أرش العيب السابق وأنت الذي أحدثت العيب الآخر تحمله أو قلنا ردها ورد أرش العيب الذي أحدثته ورد البضاعة على من غشك بها فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتر المصرات عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري يقول البائع يعلم العيب لكن دلس في ستره وأخفاه وجحده ثم إن السلعة هذه تعيبت عند المشتري او تلفت قال يرجع بالقيمه كامله لما يقول لان البائع غش وهو الذي اخفى العيب فعليه الغرب لانه اخفى وجحت وكان المفروض أن يبين إلا عيب لا يدري عنه نعم لكن عيب يعلمه وكتمه مثلا كان فيها مرض وكشف عليها عند مختص قال هذه مريضة ومرضها فتاك فأخذها للسوق وباعها فاشتراها المشتري يظن أنها سليمة مظهرها طيب فباتت عنده تلك الليلة والتي تليها ثم ماتت فتحسس المشتري وسأل كيف ما هو المرض الذي فيها قالوا هذا فيها من قبل قال مثلا سأل هل هذا يمكن أن يكون حدث عندي منذ يومين قالوا لا مثل هذا المرض يكون له أصل سابق فتحسس حتى علم ان, أن البائع علم بالعيب قبل بيعها وقال اتمكن اخذ شيء من الثمن ابيعها واخفي العيب هذا الذي هي والا هي ميت ميته ففي هذه الحال يلزم البائع ان يرد الثمن للمشتري كاملا لانه غش ودلس فان دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري او تلف بفعله او غيره يعني صار فيها عيب اخر من عند المشتري او تلف تلفت او ماتت او ذبحها المشتري و لا يعلم بالعيب ثم علم بعد ذلك فله الرجوع بالقيمه كاملة لأن المدلس غشه قال والقياس القياس أنه يرجع بالعرش ولا يرجع بكامل القيمة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين مدلس وغيره قال في المصرات مع أنه يعلم العيب المصرات الذي يبيعها يعلم عيبها أنها مصرات هو الذي منع حلبها لأجل أن تظهر بالمظهر الحسن أمام المشتري فهو غش ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يردها وصاعا من تمر قال والقياس أنه لا يستحق في هذه الحال إلا العرش ولا يستحق القيمة كاملة نعم وعن احمد في المبيع اذا كان صانعا او كتابا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه وهذا يحتمل ان يكون في من دلس العيب دون غيره لان الصناعة والكتابة متقومة متقومة, متقومة تضمن في الغصب وعل له القاضي بأنه ليس بنقص ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود انتبه هذه العبارة فيها احكام متعددة واشار الى بعضها وعن احمد في المبيع اذا كان صانعا او كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه شخص اشترى رقيق هذا الرقيق كاتب او هذا الرقيق يجيد صناعة من الصناعات فالمشتري وجهه في عمل غير ما كان يعمل فنسي صنعته السابقة او كتابته او علمه او شيئا منها من ما كان يعمله نسيه واصبح رائعا فقط بعد سنة او سنتين تبين فيه العيب فاراد ان يرده فلما اراد رده قال البائع انا بعت عليك غلاما كاتبا انا بعت عليك غلاما صانعا يصيد صنعة ينتج له نتاج وانت اشغلته بغنمك فنسي صنعته قال يرده ولا شيء معه يرد الغلام فقط لانه ما نقص في عينه شيء وإنما وجد فيه عيب فرده بهذا العيب والصنعة التي يتقنها ممكن استعادتها وتعلمها مرة أخرى يرده ولا شيء معه وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره يعني دلس العيب في الغلام فقال يرده لأنه لأن البائع دلسه دلس يعني اخفى العيب واما من لم يخفي العيب يعني يكون ما يعلم عن العيب اصلا ما علم عنه فهذا غير مدلس قال دون غير لان الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب في الغصب انتبه الصناعة والكتابة قال متقومة لما نهدرها بالنسبة لهذا الغلام وهناك نظائر اننا لا نهدر الصناعة والكتابة في حق الغاصب مثلا رجل عنده رقيق وهذا الرقيق يتعلم طالب علم ويعلم الاولاد الصغار وله اثر نافع في الحي فاقتصبه ظالم ووجهه في رعاية الابل او الغنم او الزراعة او امر من الامور التي لا دخل لها في عمله السابق سنة أو سنتين وهو مغصوب عند هذا الرجل هيا الله عادلا أنصف هذا المظلوم من هذا الظالم فسلط الله على هذا الظالم الغاصب من هو أقوى منه فقال له رد الغلام على صاحبه قال سمعا وطاعه خاف لان من امره اقوى منه فرده فجاء الى سيده السابق فلاحظه الى هو عامل نسي الكتابه نسي طلب العلم نسي الصناعه التي معه ما يجيد الا راي الابل الحروف نسيها قراءة الكتابه لأنه خلال السنتين والثلاثة والخمس ما مر عليه قراءة حرف واحد قال هذه متقومة هذه متقومة ايش معنى متقومة نقول لهذا العادل الذي ألزم الغاصب برد الغلام نقول له أنت أحسنت في رد الحق إلى صاحبه لكن الظالم هذا اغتصب غلاما طالب عن غلاما صانع عنده مؤسسة صناعية والآن رده وهو عامل راعي غنم أو راعي إبل ما يجيد شيء يقول ماذا تريدون نقول نذيذ الشرع قال سمعا وطاعه من طلب الشرع فنحن معه فيحالان الظالم الغاصب والمظلوم المغصوب غلامه الى الشرع فابتليت بهذه القضيه فبماذا انت قائل تقول الامر واضح حينما اقتصبت هذا الغلام كم يساوي قال اهل الصنف طالب علم يقرأ ويكتب ويقرأ على الناس ويعلم الاولاد يساوي مائة الف الان حينما ردته راعي ابل ماذا يساوي قال يساوي عشرة الاف ما له قيمة يدفع الغاصب يدفع الفرق لأن الصناعه هذه متقومة كم أصبح قيمتها تسعين ألف يرد الغلام ويرد معه تسعين ألف ريال لأنه اغتصبه وهو كاتب ورده وهو عامل فالصناعة هذه متقومة هذا معنى كلمة قوله لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب يعني يضمنها الغاصب للمغصوب لا. وعل له وعلّله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره هذا التعليل للرواية الأولى التي قالت يرده ولا يرد معه شيء وأن أحمد في المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه يرده وحده والتعليل هذا لهذا الرواية لهذا القول وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين يعني النسيان ليس بنقص في العين ويمكن أن يتذكره ويعرفه فصل وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشترين فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه نعم فصل وان تعيب قبل قبضه فلا يخلو ان كان ممن يدخل في ضمان البائع ما هو الذي يدخل في ضمان البائع تقدم لنا قريبا الذي يحتاج الى توفيه يحتاج الى ذرع يحتاج الى عد يحتاج الى كيل يحتاج الى وزن هذا يكون في ضمان البائع حتى يتم التسليم واشياء تكون في ضمان المشتري اذا خلي بينه وبينها ما تحتاج الى تسليم فإن تعيب وهو في ضمان المشتري فالعيب عليه ولا يملك الرد به وان تعيب وهو في ضمان البائع فهو كالعيب القديم يعني هو حصل في ملك المشتري لكنه كانه في ملك البائع ايضاح هذا رجل اشترى من اخر دار الدار ما تحتاج إلى تسليم والسلام، لكن المشتري مثلا البايع استثنى سكناها سنح والدار معروفة قد اطلع عليها المشتري وعرفها او يعرفها من قبل واشتراها واستثنى البايع سكنها شهر واحد يكفيه يرحل اراد الله جل وعلا ونزل مطر كثير فتضررت الدار من هذا المطر فهل هذا العيب الذي حصل من المطر يكون من ضمان البايع لأنه لا يزال يده على المبيع أم يكون من ضمان المشتري لأنه لا يحتاج إلى توفية من يقول لي من ضمان من ضمان من ضمان المشتري لأنه لا يحتاج إلى توفية من ضمان المشتري لأن هذا الضرر حصل في ملكه وهو في ضمانه صوره اخرى رجل مر بالمزارع فرع اكوام من البر فاتفق مع واحد منهم على شراء هذه الكومه صبره كل صاع كلها جميع اشتراها لكن الصاع بريال وهي يمكن تجي 500 ساعه واكثر اشتراها الصعب ريال متى اشتراها بعد اطلاعه عليها ورؤيته اياها بعد العصر بعد العشاء نزل مطر وبرد وتلف هذا العيش فجاء البائع الى المشتري يقول سلمني قيمه البر الذي بعت عليك يقول لا ما تستحق علي شيء يقول الم يتم البيع بيني وبينك بعد العصر قال بلى قال اذا سلم للقيمة قال لا ما تستحق علي شيء فتراضيا بان يرجعا اليك معك فيما بينهما فماذا انت قائل تقول هذا ما تم بيعه نهائيا يحتاج الى توفيه لانك اشتريته بالصاع كل صاع بريال وما تم الكيل الى الان فهو من ضمان البايا صورة اخرى هذه الصبرة قال ما يحتاج لا تتعب ولا تتعبني انا اشتريها بالف ريال هذه الصبرة من الطعام واشتراها وقال دعها عندك خلى في مكانها انا ان شاء الله غدا او بعد غد اجيب عمال واحملها نزل المطر في الليل وتلفت فعمل ضمان من ضمان المشتري ضمان المشتري لانه اشترى ولا تحتاج إلى توفية قال هذه هي لك استلمها تخليه ما في كيل ولا ذرع ولا عد ولا وزن وانما هو قال هذه الصبره بكذا واشترها بكذا فهذه صورة مرت علينا قريبا انها من ضمان المشتري لان ما تحتاج الى توفيقه بخلاف ما يحتاج الى توفيقه مثل الاولى فهي من ضمان البايع وما تعيب انتبه قبل قبضه وهم ما يدخل في ضمان المشتري ضمان المشتري يعني اشتراها صبره بدون كيل ولا عد ولا ذرع فتلفت او تلف بعضها فالعيب عليه فهو كالعيب الحادث في يده اللي ذو المشتري وان كان مما ضمانه على البائع التي تحتاج الى توفية كيل او عد فهو كالعيب القديم يقال للمشتري انت بالخيار ان شئت تأخذ هذه الصبرة ونكيلها لك لكن بدل ما كون الصاع بريال يكون بريال لا ربع او لا تريدها اصلا قال لا ما اريدها اصلا او قال اريدها لكن اريد الارش نقول لك ارشها ارش العيب فهو كالعيب القديم لان من ضمن جملة المبيع ضمن اجزاءه يعني اذا تلف المبيع قبل التوفيه فهو من ضمان البائع اذا تلف بعد التوفيه فهو من ضمان المشتري او تلف ما لا يحتاج الى توفيه بعد البيع فهو من ضمان المشتري والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول النبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الس... تقول السائلة طفت طواف العمرة وبعد الانتهاء من الطواف وبدأت بالسعي نزلت علي الدورة الشهرية ولكن اتممت عمرتي فهل عمل صحيح تقول السائلة انها طافت طواف العمرة ثم سعت ثلاثة اشواط ثم حست بنزول الحيض فاتمت السعي سبعة اشواط فقيل لها ان عملك خطأ واقول عملك صحيح ولا شيء عليك وعمرتك صحيحة لان السعي لا يشرط له طهارة فلو انها طافت بالبيت مثلا ثم لما انتهت من الطواف أحست بنزول الحير فتسعى ولا شيء عليها أن السعي لا يشترط له